يستضعف الطائف تم منهم يذبح أبنائهم ويستحي نسائهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع على الذين يستضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري أفرعون وهمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولت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 وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنبي وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمي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 قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب لما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي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 أن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائف يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما أرد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسفون ووجد من امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم إلى الظل فقال رب إني لما سألت إليه من خير فقير، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء إن قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا.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 أن أُنكِحك إحدى بنتي آتيني على أن تأجرني ثمان يحج، فإن أتمت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله. 119. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجليم قضيت فلا عدوان عليك والله على ما نقول وكيل فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نارا قَالَ لِأَهْلِهِمْ قُلْنِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تقف إن نك من الآمين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. وإنهم كانوا قوما فاسقين قال رَبِّ إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسلهم عيارد أن يصدقني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 فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيْنَتْ قَالُوا قَالُوا مَا ذَا إلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَوْنَ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي أَبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون فقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَاهُ وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت تاويا فيه أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير قبلك لعلهم يتذكرون ولو لا تصيبهم نصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا, فيقولوا ربنا لو لا إلينا رسول فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أتيه مثل ما أتيه موسى أو لم يكفروا بما أتيه موسى من قبل قالوا سحرا يتظاهر وقالوا, وقالوا وقالوا إن بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوان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 مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمانكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى ما كانت خطف من أرضنا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 ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا وندو وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقولوا ماذا اجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختاره ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشهدون وربك يعلم ما تكون صدورهم وما يعلنون وهو الله لا اله الا هو له الحمد في والآخرة ولو الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن دعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل إن تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل أننهار لتسكنوا فيه ولتبتقوا ولتبتقوا من فضله والعالكم تشكورون ويوم ينادين فيقولون أين شركاأيال الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا, فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يبترون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 الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إن ما أتيته على علم عندي أو لم يعلم أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبلي من القرون من هو أشد منه قوته وأكثر جمعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.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 ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وإن كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بناء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 ومن جاء بالسيئة فلا يجز الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاه قل ربي أعلم من جاء بالهدى من هو في ظلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن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 كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإله ترجعون